البرقلا حتلالا قمنا نخيلك شمالا في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي مقناصنا بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل يا أجمل أيام عمري ثمان مع عشر هجري لك حيل لك حيل فقعوا ربيعوا حباري والأرض كلها خباري تنك على النيل تنك على النيل قمنا نخيلك شماله في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي بقنا صنا بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل <تصفيق> والليل هادي وقمره جلسه بها الجرح يبره مسحو تعاليل, <تصفيق> مسحو تعاليل <تصفيق> والفجر قمنا نصلي والكل منا يهلي حول المعاميل حول المعاميل <تصفيق> <تصفيق> صح وسلاح و قمنا نخيلك شمالا في تالي الليل فيتالي الليل ذكر فؤاد الهواوي بقناصنا بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل وكل ينادي لطيره ويجهزه للمسيره للحط والشيل للحط والشيل على حرى والحباره يالله تسهيل يلا تسهيل باللاح تلاقينا نخيلك شماله في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي بقنا صناب الصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل ولا فرع الحر الاشقر صلط على الخرب بلقشرت سمعتها ليل تسمع تهاليل كل حصل له مراده وبنى الهنى والسعاده على الرجاجيل على الرجاجيل انفرقلا حتلالا قمنا نخيل شمالا في تالي الليل في تالي الليل ذكر فؤاد الهواوي مقناصنا بالصداوي لا يعمل السيل لا يعمل السيل